بسم الله الرحمن الرحيم آمين والكتاب المبين ان انزلناه في ليله مباركه اننا كنا نذرين يُفْرِقُ كُلَّ أَمْرٍ حَكِيمٌ أَمْرًا مِنْ عِنْدِنَا إِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ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 ينكئ العبون فترقب يوم تاتي السماء بدخان مبين يغش الناس هذا عذاب اليم ربنا اكشف عنا العذاب انا مؤمنون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 يَوْمَ نَبْطِشُ الْبَطْشَةَ الْكُبْرَى إِنَّ مُنْتَقِمِينَ وَلَقَدِ افْتَنَّا قَبْلَهُمْ قَوْمَ فِرْعَوْنَ وَجَاءَهُمْ رَسُولٌ كَرِيمٌ أَنْ أَدُّوا إِلَيَّ عِبَادَ اللَّهِ إِنَّ لَكُمْ رَسُولًا أَمِينًا